يتاجيدي يا بصمه طيه انا نفسي انا على راسي على راسي انا شو يا تكلك يا اسمي يتاجيدي يا بصمه طيه انا نفسي انا انت الاوحد انت وحبك ايماني يا مش الوجود وما اليك ثاني انت الاوحد انت وحبك ايماني جبيني الكون اشوفك انت روحان وادخل عالمك والقاح عرفاني يا ابو الاطهار اليك اسعار خمسة أحواسي تضل عجاب يقول ألغاب على راسي على راسي علي موناك تعيش وياك ذكرك يا عز يا تاج الهي يا مصف طيب على راسي على راسي قايل أخي براير جافي منتك كل اعضاء هاي الحقيبه رايم تشفي من التكسي لام ايام كل زمان بسر كل اعضاء اشمعنا الحب تشتد بلا لا تهت خاف منك وانت تتقدم على راس النار تظل تفوت عجز كل وصفه علي اسمك سحر نجمك على راسي على راسي علي يا قلبي جاي شو يا بذكراك يا علس ماشي انت تجيني على راسي على راسي علي ذكرك يعيش بخاطر وداتي حروف اسمك علي اقراها ايات لكي يا ياشو بخاطر حروف اسمك علي اقراها يا على ساح الحنينك اكتب اب وقدم بيني بيك الطيب حاجه صب وصو فؤادك رمشفك في قلب شاور وحساسي الله لك مثواه يا أعظم ملك بالكعبة ميلاد علي ساق العريش مكتوب أمجاد يا أعظم ملك بالكعبة ميلاد علي ساق العريش مكتوب أمجاد علي انت الصميدة وسيدي الساد ودين الهاد باسمك ثبت التوتاد وفي مينك بدينك صبح مثل الجبار راسي وعرف صبرك علم نصر على راسي على راسي مولاي يا عشو يا وذكرك يا عز يا تاج الهي يا مصدق على راسي على راسي الكلمات لشاعر الحسيني أبو يحيى المسعراوي أداء وألحان أحسين العتابي الهندسة الصوتية مسلم الكعبي التوزيع والإشراف الفني رياض هاشم تمت عمليات المونتاج في وحدة فنون ميديا للمخرج علي هاشم الإحميداوي